بسم الله الرحمن الرحيم لإله في قريش لإله فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف